أبيه قال حدثنا عليم وحجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم إسماعيل بن حليا ليغنا حليظ وهو يلي أنتظرنا إسماعيل بن حليا بيدها وحلط ريا إلى أمه عن حميد من أبي حميد الطويل بل إلى عن عناس المالك رضي الله عنه قال وحيلي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك تبيس حيا حي حي في labadi sadagood barcam kooga halka ciyaareen degaha bartilkooga ilaali shoonneey labadi sadagood imam mishaayda soo saaray fiisuliyi khasatan ar من لواح كم ستة ومحال لهو دغة إنه لواح رسالة من المستوى الذي قامه المشهور بالمستوى كاس في صور عليه. إن طبنا عبد الله يقول إلى أخرجهم النساء سفيرة حلقه وضع صنقا مستوى على جواه. عبد الله جدلا لكن الخبراء أخرجهم النساء في صنع الخبراء الأوربية. عبد كذلك. لوجه لكتب جيسة الله وعلى قيد سلا أخرجه في العمل يوم والليل ثلاثة وعلى قيل لكن حضر الله يستئذ الله قوله النساء بأصوصة عنهم تخليزات وإفراهيم والصنة كان سيتها ومهار كذلك بغوي في شرح الصنة مسلم في صحيح في طريقة أخرى في مسنده أبي داعون في صنره حديث صحيح للذات يعرفه وبيه قال حدثنا هنالي بن سردي قال أفضلنا عبد الرحمن أبي الزنات أبي الزناس عبد الله بن الزكوان بغي عن هشام شامل عروة عن أبيه أبيه عروهات عروة بن الزغين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال بحجر كنت وحانها ألتسل تيمة إلا فأنا عليها إياه الله رسولك إليه صلى, صلى, صلى الله عليه وسلم أنا عليها ورسول الله عليها ورسولك وما يرجل من قناء واحد وياه وكريئة وكان له النبي قوحة صلى الله عليه وسلم شعر انتماع صلى فوق عليه وسلم وطوق الجمة ودون الوفرة وفر بنك يردابا واسرر حلمون لكن النبي صلى الله عليه وسلم كله إمام عرابي صوت المام وحاول يصدحت المام وضع لحاول تتبع أنه جمة وفرة ولمة waqdurahu hal ilawa wehe halka gaara wagaadiga amduu raasiiraa u fi hayda qor qudura shaban halka waxii gaara yaa waxa loo yaqaan waxa way wafrah waxa loo yaqaan limma waxa loo yaqaan wixii halka daga halka ay door jumma mahlaw waxay garba hoos gudaa ee magaalow waxa uu yanuu sallallahu alayhi wasallam way ka yiray tarwiye ee qaatigaan niga jumada oo halka qalaytii waxa uu xawayo roos iyo daaxiin xaga wadduuna waxa uu tirnaa bimaana halka xagga xaga وبه حديث يجتغلوا حديث صحيحه إمام التلب الوصول صار في جامعه وأنا حديث مرغة صحيح ويحديثه وبه قال حدثنا يا أحمد المريح قال حدثنا أبو قدم قال حدثنا شعبة المحجاج العتكي عن أبي اسحاق عبد الرابع العازب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله رسول كذا هو صلى الله عليه وسلم مربوعا من دحدحه ابو حبيب ابو عبيده متلف بها ما بين المنكبين لولا غرداوه دحيثا وكان جمسويها لفتيسن وحي هي تضرب متيغلاعبه شحمه اولي لو ليس دغود حي قودا محمد دورا ايتها حديث إيسا قنوى حديث صحيحة بقارب أصوصة لكن صحيحة قاسة في كتاب المناطب وكذلك الإمام مسلم في صحيحه وكذلك إمام بن رحمه الله تعالى إيسا واحد حديث صحيحة ومي قال حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا وهب بن الدري بن حاجل قال حدثني عبي واجري بن حاجلت عبد عند تاتى الكوري قد تاتى بن الدعام الله يقال نوى تاليعي مفصرة قال وحوري قل صلي على اسمه المالك وهو حنكو كيف السلامه كان شعر رسول الله رسوله الأكوية صلى الله عليه وسلم قال وحوري لم يكن بالجعدي هو آدسه على قناعهم ولا بالصرد هو يسبسه حياة آدسه على ماهنته على صلى الله عليه وسلم حديث كالسي وحديث صحيحة بقادرة صوتاني في صحيح كذلك وإمام مسلم في صحيح بقى صحوها لكن لفذي أبو خال لفذي أبوك الدنيا لفذي أبو وحوها كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالصبت سواء بسوسي النماحي ولا بالجعد هو أهل النماحين بيء وبيه وعاتقه قوتي سيديس تاسيقلا يوم تون حيث لفذي أبو خال وراح الله <سؤال> يا معناه يسوي في الدنيا لا يمكننا صنعه في الدنيا كذلك المسائل الحديثة صوصار وكذلك الإمام مسلم أحمد الداشي بس بدي بسوصارين هي غير كوت مرقى وحويان واحد من مرقى وحويان آدم مرقات ورغي سفر صحيح ما أخذ بقارن في الله يمحو الصحة رب الصيام لم يكن معه أي مرقى بلدع دقوانا ولا بيصدقوا بيسأل سيا كان وفا يبلغ فيه إنقارا شعره تبهيس الشحمة أولو بيه لماذا يسردون حيضا معدولو دس أي قارير وبه قال حدثنا محمد بن يحيى النبي عمر قال حدثنا صفيان روحيانا سنة معاملين صفيان روحيانا طلق بضعة طلق للوات صفيان تصدحات وكامل قمع أنت الضوء قد الله أدوه يا الله إلا حيث حدثنا صفي أبو نحويين عن أبي النجيح إن عمي النجيح وكوان الله عن مجاهي ابن الجبير ومجاهي ابن عباس وعن بن طالب قال الله, الله الله عليه وسلم من تخمك قد وراه النبي صلى الله عليه وسلم وحاوسنا أربع قدائر أثر حرمه ومجح يسا صلى الله عليه وسلم أثر بيعبوك الحرير من برسنكا في اللبطي عيها أي من حقا طنبه ومجحر صلى الله عليه وسلم حديثة يتجنوا حديث صحيحة جمطة مبهان ليله وتحديثه حصورها إباعه في سننه وكذلك في سننه تلمني في جامعه باسترمذ صغو أحسن مريد غريب أو لواكرا لكن سهل صحظة وصحيح حديث بخاري صغو حريبا ومجاهد من إله ومهاني وحكمون المغليين مركو يمشن بخاري لكن أحمد في مساعدة الطبقاء لكن حديث هو صحيح وصغيهين إنما الله تعالى شمالك مركو تقريبوني أبصع وحاول صغو اختصار لي وصحيح الله تعالى ومهانا من عيلها ولا استخلاص يهيه. طور قوذا فوج التام. ورياب الكل وحينا بعضه العلمي. فأخيت صلا لها. فأخيتها يا لها. بركوب مهانا أعطيك لها. بركوب بهند لها. لكن على طور الرجح والذمور وحاول أن فاخصها لها. فأخيتها ولا تغلقها. فأخيتها ليست عنور كثائرها. فأخيتها. وياه ما هي مكانة فطيس لامته. نقول نقبلها وداري ونستوى وداري لكن هذا هيدو ويا عبدالله شيء آه ويا عبدالله حنين طالب يحقه يحقه أبوك ولا رح يخلص معاه ترى في السياق يعني بعطيه حدثنا سعيد من النصر قال حدثنا عبدالله المارك عبيه المارك عبدالله المارك حاله كل شيء وما فضل صحابة عليه إلا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم شيك الثوء كل بيه وخيرا سحابتنا اللعنة قيران ببعض عملية عرسيل اللعنة عرقين مليان حبيت جهاتها حبيتها أولك له حبيتها عباده حبيتها علمي وحاول عمله وارك حب رقص وحاول يقيعك حب الله علمك يستقع الله لا تنزل أبو الله رحمه الله تعالى في المحديث و لما تنزرعه أيها الله و رحمه الله و تعالى استدعتم إلى مراه و احنا و نتشدعتم إلى كوته غريبا يوم نلقي عزيزي مراه و لك يري و حانسو قارب يري أفرتم إياستقال مشايق ليلي كميلا و أفرتم إياستقالكم أينيهين إسلام سوية ما حاب عينه لو يدي عذار مارك، ما خسارة يقول عذار مارك، لأنها مسلمة وهو كافر، والمسلمة لا تكون تحت كافر. أيها الواعب مسلمة، يسولو واقع مسلمة من جارة ما قريته، ورسى سمتها. يا عزور نغليه إمام أبو الله لكاي أبي القاسم المهيب الله لكاي الطبري رحمه الله تعالى في كتابه. شرف أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أيقسو نغلي يا رحمة الله تعالى. على كل حال رام وجبه على الورق ريا جسر ألف على عطلي إلى كتاب الأربعين في الجهاد. أربعين الجهاد فقر يكل أربعين لي فربعيه ناء أربعين لي فاضر لكن أربعين أحد الجهاد أربعين في, في فضال الأعمال على أربعين. بحرمة الدماء المسلمين يا ربعينة ثلاثة ربما النعمر بن رغاشد اليماني معمر بن رغاشد اليماني والإله أيها أن ثابت عن أنس بن مارس تذكر ربما البناري من الدرمائية ثابت وأنس بن مارس بذلك لا أقول أن ألف بناري من الدواري كاما جيد ثلاثوية حقا أن ثابت وأنس بن مارس ورية ماشوعة خلاصواتي أولاك لم يشعر أكيد أهل الدناني ومميس كنه أصل هو سنع عمانس بن مالك رضي الله وطلع عنه قال ما أقدمه قال يبدل غير إلا أشعر إن الشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رصيك التميسي قال ورسوه إلى أنساء في أدنيه لو يسأل برسرهوك حلقها سيقارية ومركزها وصعد عالم مالات سيقارية أرغب عمانس بن مالك رسول الله صلى الله برضو مرضى يقللوا يقعاني يقعاني يقعاني يقعاني وداتو مرخي في ريه يمرخي سنريه نتامي اسكو سمعه حديث يا عيساني وحديث صحيحة اويد داود صار في سننه وكذلك بصصر مصر في صيحه وحوث انه عفو في سننه عبد بن في مسنده بغوي في شرح السن الله عبدالزاق مهمادي سنعال يمر في مصنفه يغير فوضو حديث صحيحة شخنة. وقال حدثنا سوء المصري وقال حدثنا عدلا ومكعي رسول يزيد عريض وفضيين امام السود ومحان المسلم شهاب الزمري وأول من دمع الحديث العلور الاله رجل وره الحديث للجمعية وروياء الطريق سأخذ منها لحجر باصر لغلي مقدمونها فالإبانية رحمه الله تعالى قالوا سوء حدثنا عميد الله أن الله أن قطبة عباس رضي الله وعلى قال يحوى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسجدك سيداي شعره التميس سيداي وكانوا مشركون قالوا حياءهم يسرقون رؤوسهم مضحوا كيك العصارع وكان الى الكتاب الى الكتاب رحى يسجدك سيداي رؤوسهم الحمطورة وكان يحبك الله موافقة اهل الكتاب الى الكتاب الى صلى الله عليه وسلم فيما لم يؤمر الله من الفيضة حيث في شيء الشيء أوك لمعنى أنه ديني نخض أيام وما خرج رسول الله وكلا وصلى الله عليه وسلم رأسه من حيث قال له ديني لمعنى أنه الله عليه وسلم عد على الكتابك يسأل تبعي سوى يدي يتنايره تبعي سوى وكلا وصوله يقبلين ويسأل تبعي الله عليه وسلم كيف يدمن الله علي أهل الكتاب وصوت مشركينتا عربتنا حيثوين جنائم ويكالاسود جنائم كدو نبي وقالجعلها إنو وحاولي أهل كتابك هو وحاولي قد دهيره حديها الليودي ولذلك أهل كتابه وقال نبي صلى الله عليه وسلم وقالجعلها لأ لأن يغدد دين محن دا لكتوبية لكن كور يغدد مشركينتا لدين دي الموت المعين وحاولي نبي الله صدره وعاكمه تابتك أيام نبي صلى الله عليه وسلم وكيده في صحيح المخارج لا تكلم أهل الكتاب ولا تصدقوهم هؤرهم إن هلكتاب هون بيليا بيليسوا حالي ياه إنه حق بيليسوا هداروا رسالة باقلنا رسالة أيامة إنه غال تصدقوا أهل كتابي ولا تكذبوهم بإلني صلى الله عليه وسلم لكن في رسالة شرع هضوف عمروا إسأل عليك يروحى يروحى فكد يلي هكد يلي السفيري الملكة وحالي السودية شرعوا من قبلنا ليس الشرع لنا أو هو شرع لنا دكتي أن ينفره شرع غادي بشرع النية لثي ما ضاعها ولا تودي وعلى القار الغاضح لو حاولين وش الشرع ينوقف وافقه وشرع لنا وش يوقفنا ليس هو الشرع لنا. دكتي غرق عليه صلى الله عليه وسلم أمره حديث سأل على حديث صحيح ابو خالق مسلم باصول صريع أبي الدولة في سنة المادة في سنة المساعدة في سنة المساعدة في الطلاقات رحمه الله تعالى وقائدي قال حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عبد الرحمن المهدي وإمام ويل ومن أئمة المسلمين كاملها إمام الشافع رحمه الله تعالى بي سسوء قاري لكن إمام الشافعي عبد الرحمن المعديم إمام الشافعي ما يروينا رسالة إمام الشافعي كتاب بسهر رساله يقال له عصول الفقه وحاول أكتابك الإله وحاول كتابك يذوري عصول الفقه وقريوها وكتاب بسهر الإمام مراقص الله كألف ذي سرها أول من ألفه في الكتب محمد الشافعي المطلبي wuxuu iray adigu u dhaysay ee kutubta usul fiiga waxa qoray waxaa uu Muhammad ibn Shafi'i u qalbiyay ama uu wax ka shaqeeyay ka waraaq. Haddaba risaalada waxa ka dalbay ilaa risaalaha waxa ka dalbay طلعوا وحوى في عن أحمد شاكر رحمه الله تعالى شرع إسحاق جاء في عن هل الرسول شاء الله عليه وسلم وكتاب مهيم أصول فضي كلي أنا كما هب له ستيح الله وحوى عن إحكام طلما بكه الله كتابه وحكوا ربي الحمد وجله خلقه صوها رسالة صوتي سوئل في بها ما مشافي على رسالة صوتي سوئل فيه ويا عن راجيم من مات علم كي أنما بمديح عن مذن عن مثال قارع رئيس رسول الله عليه الصلاة والله عزيز معناه ذا بصائر حرمة إساء صاحبه أربعة واخرى أثر حرمه إساء النبي صاحبه واتيه رئي قدم صلى الله عليه وسلم والسلام مكة قدمة وله أربع قدائر قدائر تمنى البصائر المبدري قدائر بصائر وحوله يوازم وزمان اسمه عنوية حديثنا صحيح يوم تنمي دواسوطاني في المسلمة ورب في ذاعي اجب ما في كيز رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرع الله عليه الصلاه ودي قال حدثنا اسحاق موسى ساري قال حدثنا معن العيسى قال حدثنا مالك بن امام الداروي دي قلت اصلح يا المدري عن شان عمروه عابيه ابي عمرو عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال رأيت ركنت وحنا ورجلتي ورجل ليس ورجلتي في رده وشان ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم والحالان من حائض من حائضه حيض يعني إذا صلى الله عليه وسلم وحوله وشان ليس والذارك وحوله وحاي يهودة أنا راح أرد عليه كم مرة يا وحيل أبي لي قال إذا يا رحل الله العرم يا الله يا الله العرم هل لا يستطيع فغيره الله عليه وسلم قولي فاصمعوا كل شيء من المكاح هذين بسرعة فقد دعوك واحد دعوتي سمايا جوي إلا جمع من أطمينه لا تركيه وحاوليه وعلا وسيحا وعلا فريسا وعلا عرم داخلها صلى الله عليه وسلم هل بصدك له ونزليه أنت وحاوليها أو رضيها هيديه لأنكم يكون رجل النبي صلى الله عليه وسلم إذا له أعكلك وحاوليها النبي صلى الله عليه وسلم بيطلبتك في كل يسيء النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تقلقوا فهمتها وقاموا أحدهم ويشكلتها أتمل وعندما يتبقى من ما لا يعلم السياق ما لا ما وأخو الله وحمد يقول لي قال: دماغ ده كتبه من كمل. أنا عندهم قاتل هلاش، أختي هي قاتل هلاش. أقول له قاله: صارنا حاصل يبغوا جنا. يا، أقربنا حاصل، ترجع وين حاصل؟ كسره. ترجع ما من لا يؤجيه برقائقه ولا يحيه الله تعالى دكتور حاوي يا ما الله توصلنا على قدميش عن قصعة مرقى. رحمه الله تعالى وبيه قال حدثنا يوسف ابن عيسى قال حدثنا وكيء من الرقاح شيخ الشافع قال حدثنا ربيع النصيح ربيع النصيح صدوق سدوقيسي الحفدي عن يزيد المأبان هو ريقاشي هو ريقاش انتعو حوة امام تلبلي مصنف الاسقوة الله يصح عن يزيد المأبان هو ريقاش وهي وابعث من كاسرة عن عنس بن المالك رضي الله تعالى عنه قالوا فيه كان رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم يفكر كيف ربني جهن الرأس مجد حسين الصبكه وتفريح لحيتي ما راح بو أشرع إنه معروضة ما راح أقول رسول الله عليه وسلم وكان لا توبوا من ربي سبحانه وتعالى لكن سيدنا تبيو قاموا يحطان ماهي فوض سيدنا غليان تبيو قاموا يحطان طاب كان ماهي أصلاً قافه يوم على ربهان كريتاني أشعى رحمة يسوع القران وعلى ربه يسوع قرن ويان المراه يسوع الله عاصم اللي راح بيفوز على صلاة قاد قاضي حندي لو صلاة يرحل رجاء نصحه معه إليه منجز على صلاة يرحل حندي ثلا من كان هو يهيه أو كتب من محاير أو حوية لا راض صيح حاجة الله يسوع في صيح وسب لو فسق وكذلك وحاك الله سبل من صلى الله عليه وسلم ثلا قاد تم من صاربه أيقير الحنان صاروا وقافوا وقافوا وقافوا فأصل الله يدوره كده لو حاول ينحوك نحن اللي القلوب يروا كوثيون يروا نحو وطنان الجلوب قواب المعاصر ويهيد كأن ثوبه مرد يسو حد مرد يسو يسمي الثوب الزيات يمرا السليدة حديث كان وطوى حديث بعيفة مصدنا بيها قياسه صار في شعب الإيمان أبو الشيخ في إخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الإمام الشوكاني في فوائد المجموعة كذلك الإمام العراقي في, تق... في تق... آه... كذلك أبو الغزالي في إحياء علوم الدين حديث لك وحديث ضعيفة الذي سموا حاوية وكمل كل إلى رضيع رصيح حفظ جزءات رفيعي حفظ خرامة وواحد رجل لغط عميا لغط حيفيا خمساي يزيد من الغبان الرقاشنة وضعيف سولنا ابن حجر عسلالي في التغريب تهديب حليه وضعيف رحمه الله تعالى إمام الشوكاني في فوائد المجموعة وضعيف سولنا وكذلك إمام عراقه حديث ضعيف في إحياء علوم الدين مرقو تغليجري حديث مرقو واحد ضعيف ابن كثير رحمه الله تعالى مرقو كان لي حديث وحيري فيه غرابة والنكارة مبيت muqharu nimii yigelin iyo quluumu walaa saata aya ku soo muuqday hadii ka labad ina xaw iyo soo intahay koor hadiga sallallahu alayhi wa sallam ee hadisku wadiidaya nadaafad isii nadaayso waxba isoo madawada sariira inna hadisiib barayna khanaisa ما كان كنَّا كي نحويه وبيزريبه، كل حال حديث وضعيف يام نص ولا تنويش، على حدثنا هنادو السردي وعشيق من بنري، تلميذ يقول من مسلم رحمه الله تعالى، قال حدثنا عبد الحواس عن الأشجع من أشعته عن أبي عن مصروب مصروب حلوته والحر، على إسوا بسوا حوي فصعدة، أي رب الله مرغاثة الله سبحانه وصعود من بعدي يا ليلى مرغاث وحية رحيم الله تعالى عن مصروط عن عائشة قال وحيت ريح إن حالي الشعبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت مخففة من تغنى عن الله إن حالي الشعبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمونا من قيسي على في طهوره طهرقها الشليسة إذا تقهر مركو طهرقها بنيو وترجله شليسي خور الشليسة إذا ترجل مركو شليسة ليو وفي امتع عليه كبقاشه لسه إذا امتع المركو لبك كبقاشية الله عليه السلام فقاشيال صاحبة مرتكب اللو مرتكس في رئيسه خاصة فبدوان جوكله مرتكب اللو وكذلك مرتكس في رئيسه وهكا فوق عيلي مرتكب اللو وكذلك مرتكس يحول قال له حاجه و اخبار رساله قال جميلته كبلو الى اخره امر شيخ سحق جميلته كبلو برضو قادام خيرهيسو لو تيمو جوق غري برضو خايس شيخ غليسو لو تيمو جوق غري قرر كشي بحايسو لو تيمو تقريد الى اخره برضو حبايسو مين, له. مين, مين, مين, عمالك عمالك مين, مين, مين لكن ان قعانت ميدو ويسرى فضل يقبضوا إلى حضاكتة لكنه ينسح حيثاء ويسرى لأن النجر صلى الله عليه وسلم مونا أمدين وهو أغنى وي نجر صلى الله عليه وسلم مونا أمدين لكن النجر صلى الله عليه وسلم فعل كي سيد بألقى حين حلم الله إليه خاصة السوليين حديث النبي صلى الله عليه وسلم فعل كيس كلي أو قص مع لا مش عدل فعل كمل ما تصير وكل فعل إلا بيجر بدعة عن أبويه فغير واجد بدعة هذا صعناه رضي حديث يسمرق وحديث صحيح ويا بقارب عنصوص عليه في كتابه و كذلك وعنصوص عليه في مصر مسلم في صحيح أريداه في سرانيه وحديث من غفية حا و عليه في جامعه وكذلك أحصوه صاري عمام بيسائي في سننهه وكذلك ابن الناجة في كتاب في سننهه أحمد في سننه في مسلمه على كل حال حلوة حقين صحيحات أدوكة ربما بيسائي فرمالك وبه قال حدثنا يحمد بشار بن دارو قال حدثنا يحمد سعيد القطان بليراحة وإمام للعزال الزرعي يتعدين شخص عليه شهد من أبي حصاها وحصل بصري عن هشام بن الحسن عن هشام ابن الحسن عن الحسن البصري التابعي عن عبد الله بن قال ما رسول الله صلى الله عليه وسلم دعى رجلا وقت من يوم النبي صلى الله عليه وسلم ليسغا لم نهي الا معناه اذا كوهرته انه كمهره ساسد هو مرخص أو حاول يا رجال كسر تمرعيدي وكنت اسميه اللي اللي يسون ما اسميه يرسون لو أحسنوا يسون حاول يا رجال وداش مشكورشوا أيوه اسم مشكور لا وقت في وفي الضران تأمرها على الغيه وإذا كنت مشغول شمش وقتار صوكلة ونقص المشغولة معها أي صحيح أصيحة بجاوبة تنطر في نصائحه تلمني في جامعه مثال في صنره ومحباه في نصائحه أحمد في مصنده أو جعلة محذرة بالنعين ورحمه الله تعالى في حية الأولياء مع عبد البرطي تبهيد حصل البطر التابعي جاسيرا مدلس ويعا لكن يسوي حديث كفؤ تلصي عن قرمه كذلك بسمعته بس قرية رحمه الله تعالى وطبعا عيد من بنا ساير يحاول يرعده ويدلش الغضي هذول الله صغير سمعته حدثنا ما أخبرنا هذو قرية مش تعملين صفيان سوري رواه رق وحاول يجلس صفيان بعيينا يجلس رواه هذا رق وحاول يا منوعي هذا مايا رق وحاول يعدل يجي يجيك الدينية ومرخه البيعه الدينية اين مركا حديث ورخه وحديث صحيح قال الحافظ ابن في سلسله صحيحه وصيحة رحمه الله تعالى ايوب السندي رحمه الله تعالى مرخه حاشيه ساري سنكه مسائغه حاشيه او تعليق مرخه ساري عروحه لغى ودا حديثه اذا زيدوا لغى ودا دائما زيدون يحيى سيكه لغو غياله أشو عين مال من الله يسمعيه مال من المرقى أصحابه يعني قصده أيه ليه وبيه قال حدثه الله حسن وعرفته قال حدثه عبد السلام محربي عبد السلام محربي يزيد بن نبي خالد عن العلاء الأودية عن الحديد عبد الرحمن أرغز منه كورا من أصحابه من أصحابه صلى الله عليه وسلم قالوا صلى الله عليه وسلم قالوا حا ترجعك الله ليس غدا قال من صلى الله عليه وسلم وحديث مصنف صور غنيز زيد بن الاتحاف وش عين لا كيم حديث يا ثمر فيه ما من ووحيق الولي لنزفكي سيرفا ربما ويخطي تطبيبا بينا لكي لكنه صدوق ربما لكن سحابيك ببعطمري يوم سحابيك الدهالي سعدي سحابيك على قريب ببعطمري واحد ماشا كما قال إنه سحابيك هذين اللي يسلوقوا قريبا لكن ماي عيسيه واللهيين إيه محنسيسي ببعطمري لأن السحابة خلهم عدل والصحابة القناة هو عادلين ويئا وجهانة الصحابة لله فضرغه جهانة الصحابة ابن محمد قطاع قطاع قطاع الشيخانة بارو مجاوه في مبابيا في الشيء رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولته الرزيسي وبه قال حدثنا محمد بن البشار بن دار قال أخبرنا أبو داوت أبو داوت هو كأقعاب عدار الرسيد أبو داوت الطيارة السيوية وصاحب المسلم أبو داور الطيالة قال أخبرنا حمام عن غتاتة حمام لماذا حمام بغزلة حمام بمنبه وكورهما اللهم سعى عزيزيه وكورهما هي حمام بن اليحيا العوذي ودردام عن غتاتة قال وقر وقل صل لعنس من المالك وحنكوئي ريحال خبه رسول الله رسولتنا هاي موقر وضيس الله عليه وسلم وما يحيث إلا ممري قال وحنان لم يضلوب ذلك أبن تاسل مقاري منه صلى الله عليه وسلم إنما كان وحيا شيبا عرهوه عره في سبطيه لولي صدفه رسول ولكن أربط رضي الله عنه ما صدقه بالحماء حميه ولا كطم جوتا كطم قليلا كطم قليلا وقال مرقب السوق هو تواعثان لكن مرقب تقف ينبذل السمر في البرزة فقاله صوت صوت هذه هذا قال راح ندفن انتوا بنرجعونه بلاها واحد كبرك ايوه دغيا يا واج هذا واحد حديث صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم أذن الله صيح مخالصا ي المسايا غير فاصوره أي البص الله في صيح وفي صوره أي واحدة صيحة. وبيت على حدثنا إسحاق المنصور و يحيى المصاب قال حن حدثنا عبد الزاق سفيرة عبد الزاق المهمام السمعان اليمني ويا كان عميا في آخر عمره وأنا بالي في آخر عمري عبد الرزاق المهمام ام عبد الرزاق لوهنان سن علي اليمر لا اله الاها عن احمد المرغاش اليماني ثن و يمين نوردره عن ثابت وايه ثابت ال جنابي ثابت المزيد من زيد من دعاه تاه ثابت أصبحتك لابنالد وهي ركال اسم حسن شيخ انا اسم مالي اصبحتك لابنالد طبق يا شيخ وهي هاي قال الخير ما عدته كما نترم في رأس رسول الله الرسول كلاه صلى الله عليه وسلم يوم المحية كما نترم إلا أربع عشرة إلا لا اصريت صنم ويا نبيه باء حديث هيسيمى وحديث صحيحه احمد في مسنده عقله ندي في المسند وحدي رواه صحيحه وبي حدثنا محمد بن مصنع عيسى او هي خلاني ه محمد بن ده يا العنز كهي يسو حلقه أبو عليا البيت أو موسى الله يسوه وليد الجاشة اينا كأب بحسن شخنا قال الفرحة بسم المحمد المصنع العنزي قال الجاشة ولي واحد وقبرت إنا صبر التوحي حلقه إنا صبر كذب هذا وضاع إشام والرسول حسيه واحد والله سيا مسلم واحد مكشوف كل طلاب حسيه واحد حدثنا محمد المصنع العنج أو موسى وشيخ من؟ مخالي يه مسلم قال حد أخبرنا أبو داoul أبو داoul وكيف بيالسي قال حدثنا شعبة الحجاج عن سلمان الحارج قال رحول جاه حسنة الجبر صورة وقال سيدنا وحالوا يديه عن شاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك عدريسي وقالوا وحويري كان الرسول الله كانوا يقايدا ادهنا رأس المدحي سنركوا السلطة لن يرامي من لقام عركين شاب الرسول الله بمعنى مدوقة كمين مدوريين لها قديق محر مريو السيديني وحالا لبنك يا رسول الله وقال وح... وإذا لم يدهم نظر وحايل النبي صلى الله عليه وسلم ونظر ويرحل نظر رؤيا منه الشيء وحقارا لا يعرقه النبي صلى الله عليه وسلم عديده وإمام مسلم عشي سيحي قصة صلى الله عليه وسلم سيدة قال حدثنا محمد النعمر الكوفي قال حدثنا يحيى عن عبد الله بن عمر قعلنا في عمر قالوا قيل إنما كان الشهيب الرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك احمد يسوح نحو من عشرين شعبة بيضاء لما تنتم وعنوح لك وفي قال حديثة كيفية وحدثة صحيحة احمد يمي مادة يغير قد رصوصارين احمد المشندي الامام احمد شاكر رحمه الله تعالى في تقديده على مسم احمد احمد وصحيح ليه. وفيه <تشك Breaking les dickens> <تحرك> <بلوقع مال مازمون المجينة> قال حدثنا أبو كريف أبو كريف أشيخ المسلم الشيخ يونك محمد بن من عيسى لله بعضنا أنت تضلقوا شيئا من المجانب أبو كريف ثم أبو غاهر عيسى الله يسمى محمد بن عالمين وانا شيخ المسلم قال حدثنا معيث بن عيسى عن شيبان عن شيبان بكوره قال يخوري شيبان أبو الأحوث يلي يحيى عن الإصحاب عن حسروة رضي الله تعالى عن, عن ابن أباس حسروة وأبوكم عضي أمين أباس قال أحيلي قال أباك ليحولي يا رسول الله رسوله أن تشبت وأحبه لي قال أحيلي شيوة ليهود هو أخواء والواقعة والمرسلات وعمل يتساريخ وإذا شلت قولت شيوة الرئيس غيتي سيهودهود يا والواقعة صورة واقعة والمرسلات يا صورة المرسلات يو عم يتساءلون يو هذا شفتكم يو هذا سولوا عنه وعارفه ياو خديتي حديثي مع الوصاليه مقدرت على وصلايا اقول خلي جوج بصراحه هذا لو توصلايا حديثه مطرقه الينا في برنامج سعودي وده ابو بي سوريا لو كان براتب ودخل خاص فيه دراسه وهي الفني القدرات كان تشارلز سالو لكن ولا جن قيم الحضن بعه ولا جن خرعة أمر أنهم بكون مثل الذي حكى عن عائشة مثل الذي نعضاه عن مثل الذي أخبرناه عن قا أيضا من البلاط سيريا سادت في الحوي الحديث وارض حجة وطرد خلوص عليها لا شوالك من خرعة وبيطلع حدسنا صفيان إما وفي الله رحدسنا حام البشري عن علي بن صالح عن أبي حنيف فقالت القاروحيان يا رسول الله رسلنا رقابنا رشفنا الروضه قالوا خيريدي فالشيوه لو حوي على وجود وقواته وهي ولله ورادوا بالقوا صورته وحا غاداس يا مرسلاد يا عمل ثاني يا سلطه قويه في هي مرائتي له خطاره يا سبحانه وتعالى, وتعالى, وتعالى وكذاك في صوره الواقع والجنيه صايروا دقيقه هذا الوقت حيث شكلت صفيه أصحاب اصحاب الشمال حاول يمين اصحاب الضله اصحاب النار خلاص هذا شكل يا جماعه بعض القياده يا صدام aya to salaya lagu dhixiya oo waxa weeyaan baarihi midigoo soo saaray sanaga soo saamin iyada oo dadiga shaqejin sanaga shaqejin oo aanu aan sala galan oo kalee fi madaxa xaqooyaan suudan loo qabto ehoodna nimu kalee fi maqas ay ka soo fir aqree ففواه افواتها وحاولوا وحاولوا ان ياخذوا هذا حديث هذا حديث صحيح وحديث كلمه يا فضائل يو مسحف طبقه ابن عيسى الحليه ابو الحاشم بن طلحه الراحيين وايه حديث برخصه بخاري لو حاول وصحيح الذهبي لو ان قوه لو قوه فرحنا لله تعالى وجد طال حدثنا علي محمد بن دالان دعنا صحيح انضعنا وبمعنى اخبرنا الا في ارح المتأخرين من الحديث وياه ورغم ده به الحديث حقيقه انضعنا في الايجاز تسيء سمعنا ناس السماع فذكر وحاول ولكن وانبهرنا بهذا الباب والانباء بمعنى إخبار إلا في م... إلا في عرس المتأخر وجرجر في المخبه مثلا بدون عن عبد الملك بن أبيرة عبد الملك ابن عمير عن إيات من لقيط الأجلين عن بيدس متعيوي الحين الغراب لقى أنه ولقى فيه فيه في سلطان وصيري أعطيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي معينا وحا اني وي ودني اني سكنادي طار قال فوريته وانت سي ف فبايت وحن لما رايت مركه رق هذا كان النبي الله والنبي داغي وقت الفاضل اا هنا يهي قالوا فوريته وديت ويليكي الى سكنو انت سي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وحا لما رأيته مركه سيين قرقي هذا كأن قتل السنية للإله الولاوية وعلينا يبشي فرحي طوبة الله أمر أخضر عنه وحياننا وره منه وحوص ما شعر فيه قد على المشهر الرجاء كقل قطي وحيظه الرجيس أحضره القدود صلى الله عليه وسلم أطبع رمي وحيد صامرني إني رحال هذا الحديث قائد صامرني إعني جمعنا عين صامرني النبي صلى الله عليه وسلم كل الذي يأخر يصممت وحكاً بما رأي كل الذي يلوح إلا الله مما كل اللي يرد مني صلى الله عليه وسلم مرق <تصفيق> من الحين سقف حاله ما يذكر مرق يلعب ولا روح ولا ضرورة حال غدر يودرين من اللي يرد عصام لعاصم سوق جاري إليه حاول كم اللي يدي الغدر وقف سوق تيأو ويقول يا إم حلي إعلان بريد حال وجهني يا أنت أصف لعاصم قولي لا تنسي سين قولي يطلب من الهاتف تقريرهم سحابك التمركو قياسي انتي الصوء اي لما قصي اي الصوء المغلوية معانا اللي لها قاعدة وشغيلة عد العدد نعم فيه ثلاث رياله نعم فيها اللي لها تقدرتي وحايا سحابك انتي صوء يسأل الله سبحانه وتعالى، بس أرو الله أو أنت في روا السalsa لوجود عنا يا سيد الله عليه وسلم يا سلي يا سلي يا سلي يا سلمان ك، وحلا لوجود عنا يا ساحبك الله عليه وسلم، أنت وفق يا الله dabaa in jibril nuxuu sallallahu alayhi wa sallam oo eelaankaas daa'imi jiray koobol buu jiray kana waxay filmaayso ka soo socoti carruhu way ka soo waqafta la leeyahayna day mar fi mar xillan mar iyo xillihiba taa ka soo qaad dhowrti jim ee cada afaan ay suubanay way ka dakhmo qaanayaan dhammaanna ee حديثه هو حديث ابن عبد البر و في جامعه وكذلك ابو داوود في سنه وكذلك النساء في سنه احمد في سننه في الفاظ متقاربه الفاظه و ابي تعالى حدثنا احد مليح قال حدثنا سريج بن نعمان سريج بن نعمان يا سريج بن شريح من معمام، شريح من معمام؟ معاله وثالة يا في المصطلح؟ يا مختلف. لا مين ما؟ من سلفة؟ لمختلف؟ متفقية مستقبل وحالي ذا؟ والرقص أمر لكن حاجة الشخصية دي أبغى كانوا مدينة كانوا قوية كانوا مدينة كانوا و مختلف و حالي إذا حا لبداً مختلف و حالي إذا حا لبداً قصر إنه ملؤغه و من جهة الخط حق وفده أنه يسقطه سترافه إذا عرب السريع عرب السريع awrahu الله yakaanu mutashabih oo kamid ay saxay kari mawaafaqad ism waxa uu labada qof mawaafaqad ama labada nahuu ay iswaafaqan labadooda magacmay karaan oo labadoodu waa surayx iyo surrint waxa uu ugu saaray mutashabiya تنع على سواء من تشاري. من معمار وشرح دي حاجة اللي رواه عباس في رواه. رواه عباس وعفته من حيث سيدن. رواه ما عكير. وحين رحمه الله تعالى قال أعظم أن محمد من صلاة عن سماك بنو حار بن قلعين اللي جربوا صراحة الويد. أكان في رأس الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم شذره حراء. قال حين لم يكن في رأس الرسول الرسول من اللي حيط وصل من عفته حراء إلا شعرات saw mooyaan daawtin mooyaan oo fi misraalro rasasi mari hisa bartiis ku subna ila dahar marxu sulkana wa aragun la dhelnu waxa qariibriiba hawlan suul gaas iyo waxa uu mari aya la aqur do qariib waxina hadii باب ما جاء الحكومة في إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول فعط بروبطان كيسي أم إلانكي مرئ إيسا أم رزبين نبقه صلى الله عليه وسلم وديه قال حدثنا أحمد بن مريح قال حدثنا موسيق قال حدثنا عزيلا بن عن عمي بن لقيب العدلي قال أخبرنا بالرسمة تيب تيب الرغضاء قال بحيلي أتيس النبي النبي ومسيب صلى الله عليه وسلم ما عين اللي وير أريد إنسق نارا أريد أورطة فقالوا صلى الله عليه وسلم أيمكن هذا كالمول كاجيبة أيمكن هذا كقدرا أيمكن هذا كالمول كاجيبة النعمها أشهد به كمرخات وليتنا آه يا فقولوا حار النعمها أشهد به وليتنا كمرخات أهو المرحوي يا مقرس أما أشهد به، وحاله ران خرائيم من خاتشة أشهد أذن إمام خاتم قال وحور لا يجمي عليك من يورس على صلّم، لا يجمي عليك أذن زنديجا محبان اسمه، ولا تجمي عليه أذن زنديس محبان لا يجمي عليه ولا تجمي عليه لما جنائي يش، إذمعنا أذن إثنين ذمذين محمد رسول الله، أمره يجاء جنلاه، أما أتباعه ما قال تكعبتي جورا ما قتى، لكن ذمذين بيجا جا، ما قال يكسره، حديث من ذمذين ما قال ولا تزيل و ما قال ولا تزيل واجلتهم واجل أقع، واي، هذا الحين واضح عشان كن ورأيت الشيء، عرادي طافتني فتى لأحمره وجلد ما نارخي، أنا حن مريني وصلى عليه الصلاة، حديث يبي ذمذة وكذلك وحصوصها للنساء رحمه الله تعالى تعالى وحصوصها لإحرسه بسنده قال ابو هذا حديث الأحساب شيء شيء كهو رسوليا وفي هذا الباب باب وأفصر أبو عدوية لأن الروايات في الصيحة الروايات الصيحة أنه صلى الله عليه وسلم يبلغ الشيوة أروا من الدارية تلوية وبرغة وطبئة اسمه مجعيسة عيرة رفاعة من يطربي التين واليها مجعيسة غلايس وكيه طار حتى اخرى صفي امر وكيه انضاء حتى امر وكيه قال عن شريك بطوري عن وثنان نموه بطوري سئل ابيه الناس لو اديها لخبر رسول الله يسال عثام رسولك الامري حيث احنا واحنا مريك قالوا احنا ها حبيب واطيح لا كم شريك الله القاضي شريك جات معذ الله القاضي ضعف اكسل في صدحته يا لكمه و هي حق بل خطاب هكذا كو امرت عبد الله القاضي الالهه و سيئ اللي هذه الاقوال في تمرين التهجير سيدي اي على رحمه الله برحمه الله تعالى وحديث ضعفه نقول كل شيء حديثه صحيح سمي في هو حديث waa iyo qaram uusan soo uruuro waad u awaan soo damaan hadii uu hadii uu abuwan xog soo uruuri mustaqradi ala caahid aan soo dhulay uu weeyii ku qad faqaan xir aan umusanum halka suu ila gooray soo keyi oo buu aanu sanabateen marka ninka la yiraa ufsmaan لكن abdullaah ibno دوار جماله الاسبوع رغبان وحول را شيخ اقول له قف لي اسمو محمد مليله قرص في رغبان ملي لا ويذهب مع ظهر كان دوار رغبان شيخ نقريا ورمي صوره على شان دوار رغبان داو صور ما مشايخ شرحيو في أو طرمنا قط حاول يعني فنون كده وكذلك الإمام الشنقيدي الإمام على سبيل لا كمل على الشيخ الستين سماط غنيب الإمام الشيخ الأضاء البيان في تفسير القرآن بالقرآن الكريم يحاول يذكره صل في قي عينه رسالة حاول يعني على اسم استفاد يقرأها هنيه رسالة من صواد يقرأها هنيه هذه الخطوط الرضوان بدل شكلية كتابة مع مع الدوائر المدارس في الترديد والتعبدين هذه الخطوط سكرة شيخ اقوموا <تصفيق> تخيلين <تصفيق> شيخ واحد محور ياه بريمه تخيلين قمر يا ايوه هينو اسيغو يا الله او قال رحمه الله تعالى وديه قال حدثنا ابراهيم المهاروس قال ابعنا عن مدر بن هو فوستخدم حيثينا شيخنا مدر بن الزلالة شيخوان على مضيع عن ابي الزلال عن ايات من عن جهزمته عن جهزمته اوراتك بشئ قصور حساسيه قال الحي ده انا عليه اصرت على صلى الله عليه وسلم يا فرج دي صوتها في غريسه انا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألك من بيته يقول لي سامي خد بو إسماعيل الدغولي رئيس مجلس الوزراء. إما عن السياسة بيعن فيها الدغولي أو تعان فيه سكير الدغولي. والحركة اللي استطت الأصالة وترأس مجلسها وحاسسنا رد عن رد بقصرنا أهلا يا حنا أو قارئه رد يقول هذا بقصرنا معنا حين وскомير. قاسم عنا شك وحاشة يتيه ردد عشاق وشائق شقيم. شيخ الوسيلة يوال وإبراهيم بن هارو شيخ خاص شكي معلوش شكي إنه يري رد علم أو بصرات العين يرد علم أو بصرات العين أخليه لا والله كميرة حديث الشيخ خودي ما يقولنا قبل حديث صحيح لكن سر الشيخ ضعفه خصوصا الذي يسموه النظر بالجدار مثال والبعيف المحذر عسلالي رحمه الله تعالى في تغريب تهنيم قرية هو مصور الحالك لكن واحد قلت يجيب مصور الحالك مصور الحالك وفير صغير هذا مصور الحالك حديث وحد مطابع يلا هلو في اسم كل بغيره من دكار وفير منك من العين ازدهل زمن الوردن من العين ازدهل ليلة ودحين ليلة ايوك حيني عليه وسلم من العين صلى الله وهو يدي مشارق من خساسيته وليس لغة واي مرغة وحاوليان خساسياته وهو يدي ويدي الشيخ ماشي شكي الله ماذا نرون السبيري يا يعني دواء خصاص يضموا حياة خصاصة بابنته عمر خصاصة بابنته عمر كعب يا طيب على كل حال حديث الضعف يخص يمكني وحاول يان نظر بن من كاس ووحظات بعثية وخد الزلالة وينو خصوانينا شيخانا ويهاي عن أبي جناب أبي جناب كان مجل عيسى وحاله إلاها يحيى بن أبي حيط يحيى ابن أبي حيطة بجناب، أبي جناب عن رياض الجهد... عن الجهدمة إمرأة بشر وخسافيتها قال حجر أرى علي رئيس رسول الله رسولك يا ركس الله عليه وسلم يقرد جسوك سبحان الله عليه وسلم ينفض الضيورية حل... وفي... بالغاية راسه ملك إيثا والحالة قد اقتصروا صندقين أيضا وفي بغاية ملك إيثا قد اقتصرنا رادهم الحنائي بحيثا راد حنائه أو قال رادهم راد, راد شفر وحاشكي في هذا لببعا رادهم راد عين وحكشكي الشيخ الشيخ والشيخ ملك المبهير الى عينيب الهارولية وفيه حدثنا ابو لهب عبد الرحمن الداروي قال اخبره حار قال حدثنا احمد بن قال حدثنا حميد بن حميد طويل عن رأيت شو شعر, رسول رسول الله رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول من الحاوية وحلمري قال حمد بن فوري عبد الله بن محمد المعاقيل قال هو ريت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عند عامك المالك اذا ساري افسيسا اياقلقي حديث هو صحيح سنه سيصو صحيح الا وحيربا كذا حديث بركاد حديث البركوه هي تظماليها انو انغو محمد صلى حديث